قالت سحابا فقال سقناه لبلد ميت فأنزلنا به, فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الماء تال علّكم تذكرون.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 فأنجيناه والذين معه برحمة من وقطعنا دابراالذين كذبوا بآياتنا و كانوا مؤمنين وإلافموداقهم صالحا قال يا قوم عباد الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم هذه ناقة الله لكم آية فذروها فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسها بسوء فيأخذكم عذاب أليم و فاذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبواءكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين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 تطهرون فأنجينه وأهله إن امرأته كانت من الغابرين وامطرنا عليهم مطرا فانظر كيف كان عاقبة المجرمين وإلى مدينا خاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره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 كيف آسى على قوم كافرين. وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأس والضرا إلى علهم يضرعون ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا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 فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ الرِّجْزُ قَالُوا يَا مُوسَى دُعْ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِنْدَكَ لَئِنْ كَشَفْتَ عَنْ الرِّجْزَ لَنُؤْمِنَنَّ لَكَ وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بَنِي إسْرَائِيلَ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الرِّجْزَ إلَى أَجَلٍ هُوَ بَالِغُهُ إِذَا هُمْ يَنْكُثُونَ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 قال أ غير الله أبغيكم إله وهو فضل على العالمين وإذ أنجيناكم من آل فرعون يسونكم سوء العذاب يقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلك بلاء من ربكم عظيم وواعدنا موسى ثلاثين ليلة وأتمناها بعشرة فتمم قات ربه أربعين ليلة وقال موسى لأخيه هارون خلفني في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 اشتركوا <تصفيق> وإذ قيل لهم اسكنوا هذه القرية وكلوا منها حيث شئتم وقولوا حطة وادخلوا الْبَابَ سجدا نغفر لَكُمْ خطيئاتكم سنزيد المحسنين فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ قولا غَيْرَ الذي قيل لهم فَأَرْسَلْنَا عليهم رِجْزًا من السماء بما كانوا يظلمون واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم يوم سبتهم شر وَيَوْمَ لا يسبتون لا تأتيهم كَذَلِكَ نَبْلُوهُمْ بما كَانُوا يَفْسُقُونَ وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما إلا هم أهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء واخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون فلما وَعَمَّنُهُ عَنْهُ قُلْنَا لَهُمْ كُنُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ وَإِذْ أَذْنَ رَبُّكَ لَا يَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَيْسُمُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ إِنَّ رَبَكَ لَا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 هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسقنا إليها فلما تغشها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقل الدعوة الله دعوة الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما فتعال الله عما يشركون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 واذْكُر رَّبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تكن من الغافلين الْغَافِلِينَ إِنَّ الَّذِينَ عِندَ رَبِّكَ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَن عِبَادَتِهِ وَيُسَبِّحُونَهُ وَلَهُ يَسْجُدُونَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ